رساله اهل الطواغيت يا سعود رساله تقدح شراره شراره رساله تقدح شراره شراره رساله مضمونها دم بارد بارد تقلب على المرتد ليله نهارا تقلب على المرتد جيناكم بجيش تحت امره العد <تصفيق> <تصفيق> ابو بكر رمز الفخر ولا مرى <تصفيق> ابو بكر رمز الفخر ولا <تصفيق> <يوهو تصفيق> جيش يبيع الروح لله المعبود بيع قسم بالله ما بخسره طيب قسم بالله ما بخسره صوت المفخخ كالنبرق ورعود يا شو يعدو والله لهب وناراه يا شو والله والله نرفع رايه العز والجود واستر يا بكل كل شارع وحراه والله نرفع رايت العز والجود واستر يا باب كل شار وحاره استر يا باب كل شار وحاره سلاماتكم سلام